ادَم كَرَا ان الله زنسو قال ما في الارض يعرف فك في بحري بمره ويعم السماء الله <تصفيق> لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسفون وإن جادلوك فقول الله أعلم بما تعملون ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن كتاب إن ذلك على الله يسير ويقبد one Hvala što pratite ان نار وعدها الله الذين كفروا في السر المصير